بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السادس والأربعون من التذكرة حصل ذكر الفقيه أبو بكر ابن بروجان في كتاب الارشاد له بعد قوله يلهم رؤوس المحشر لطلب من يشفع ويريحهم مما هم فيه وهم رؤساء أتباع الرسل وهم رؤساء أتباع الرسل فيكون ذلك ثم يؤمر آدم عليه السلام بان يخرج بعث النار من ذريته ولياذ بالله سبحانه وتعالى وهم سبعة أصناف البعثان الأولان يلتقطهم عنق النار من بين الخلائق لقط الحمام حب السمسم وهم أهل الكفر بالله سبحانه وتعالى جحدا وعتوا وأهل الكفر بالله وأهل الكفر بالله إعراض وجهلا والعياذ بالله سبحانه وتعالى ثم يقال لأهل الجمع أينما كنتم تعبدون من دون الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فمن كان يعبد من دون الله شيئا اتبعه حتى يقذف به في جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وعدوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وقال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تمد الأرض مد الأديم يوم القيامة لعظمة الله عز وجل ثم لا يكون لبشر من بني ادم منها إلا موضع قدمه ثم أدعى انا أول الناس فأفروا ساجدا ثم يؤذن لي فأقول يا رب خبرني هذا جبريل صلى الله عليه وسلم وهو عن يمين عرش الرحمن تبارك وتعالى أنك أرسلته إليه وجبريل ساكت لا يتكلم حتى يقول الله عز وجل صدقه ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول يا رب عبادك عبدوك في أقطار الأرض فذلك المقام المحمود ثم يبعث البعث الرابع ثم يبعث البعث الرابع وهم قوم وحدوا الله وكذبوا المرسلين وجهلوا صفات الله جل جلاله وردوا عليه كتبه ورسله وردوا عليه كتبه ورسله ثم يبعث البعث الخامس والسادس وهم أهل الكتابين يأتون عطاشا يقال لهم ما كنتم تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فسقنا فيقال لهم ألا ترون فيشار لهم إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيردونها سقوطا فيها ثم تقع المحنة بالمنافقين والمؤمنين في معرفة ربهم وتمييزه أريد وتمييزه من المعبودات من دونه فيذهب الله المنافقين ويثبت المؤمنين ثم ينصب الصراط مجازا على متن جهنم أعاذنا الله سبحانه وتعالى منها أرق من الشعر وأحد من الموسى كما وصفه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيسقط أهل البدع في الباب السادس منه أو الخامس وأهل الكبائر في السابع أو السادس وإنما يسقط الساقط بعدما يعجز عن عمله ويخلص المؤمنون على درجاتهم في تفاوتهم في النجاة ويحبسون على قنطرة بين الجنة والنار يتقاضون ما كانت بينهم في الدنيا حتى إذا صفوا وهذبوا ادخلوا الجنة ومن ذلك المقام يوقف أصحاب الاعراف قال المؤلف هكذا ذكر هذا الترتيب وهو ترتيب حسن وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى فصل قوله هل تدارون بضم التاء وفتحها وبتشديد الرغاء وتخفيفها بتشديدها تدارون وبتخفيفها تضارون وضم التاء وتشديد غاء أكثر وأصله تضاررون أسكنت الراء الأولى وأضغمت في الثانية وماضيه ضرر على ما لم يسمى فاعله قبل المتابعة في الحاشية واحد الحديث سبق تخريجه متابع ويجوز أن يكون مبنيا للفاعل بمعنى تضاررون بكسر رواء إلا أنها سكنت الرواء وأدغمت وكله من الضر المشدد وأما التخفيف فهو عبارة وأما التخفيف فهو من ضار وهو يضيره ويضوره أو يضوره مخففا من اعيد فهو من ضاره يضيره ويضوره مخففا والمعنى أن أهل الجنة إذا امتن الله سبحانه وتعالى عليهم برؤيته سبحانه وتعالى تجلى لهم ظاهرا بحيث لا يحجب بعضهم بعضا ولا يضروه ولا يزاحمه ولا يجادله كما يفعل عند رؤية الأهلة بل كالحال عند رؤية الشمس والقمر ليلة تمامه وقد رؤيا تضامون من المضامه وهي الازدحام وهي الازدحام أيضا أي لا تزدحمون عند رؤيته سبحانه وتعالى كما تزدحمون عند رؤية الأهلة ورؤيا تضامون بتخفيف الميم من الضيم الذي هو الذل أي لا يذل, لا يذل بعضكم بعضا بالمزاحمة والمنافسة والمنازعة وسيأتي هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أبواب الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى قوله فإنكم ترونه كذلك هذا تشبيه للرؤية وحالة روائي للمرئي لأن الله سبحانه لا يحاط به وليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء وقوله فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون هذا موضع الامتحان ليميز المحق ليميز المحق من المبطل وذلك أنه إذا وذلك أنه لما بقي المنافقون لما بقي المنافقون والمراءون متلبسين بالمؤمنين والمخلصين زاعمين.عيد أي لا تزدحمون من عند أي لا تزدحمون عند رؤيته سبحانه وتعالى كما تزدحمون عند رؤية الأهلة ورؤية تضامون بتخفيف الميم من الضيم أي من الضيم الذي هو الذل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 زاعمين أنهم منهم وأنهم عملوا مثل أعمالهم وعرفوا الله سبحانه وتعالى مثل معرفتهم امتحنهم الله سبحانه وتعالى بأن وعيد وقبله فياتيهم الله في صورة في غير صورته التي يعرفون هذا موضوع الامتحان ليميز المحق من المبطل، وذلك أنه لما بقي المنافقون والمراءون متلبسين بالمؤمنين والمخلصين زاعمين أنه منهم وأنه يعملوا مثل مثل أعمالهم وعرف الله سبحانه وتعالى مثل معرفتهم امتحنهم الله سبحانه وتعالى بأن أتاهم بصورة قالت للجميع. أنا ربكم فأجاب المؤمنون بإنكار ذلك والتعوذ منه لما قد سبق لهم من معرفتهم بالله سبحانه وتعالى في دار الدنيا وأنه منزه عن صفات هذه الصور إذ سماتها سمات المحدثين ولهذا قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب قال شيخنا أبو العباس أحمد, أحمد بن عمر في كتاب المفهم لشرح اختصار كتاب مسلم وهذا لمن لم يكن له رسوخ العلماء ولعلهم الذين اعتقدوا الحق وجزموا عليه من غير بصيرة ولذلك كان اعتقادهم قابلا للامقلاب والله سبحانه وتعالى أعلم قلت ويحتمل أن يكون المنافقين والمرائين وهو أشبه والله سبحانه وتعالى أعلم لأن في الامتحان الثاني يتحقق ذلك لأن في حديث أبي سعيد بعد قوله حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب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 على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوا فيها فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة وسيأتي قوله فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون أي يتجلى لهم في صفته التي هو عليها من الجلال والكمال والتعالي والجمال بعد أن رفع الموانع عن أبصارهم فيتبعون أي يتبعون أمره أو ملائكته ورسله الذين يسوقونهم إلى الجنة والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد صحيح البخاري متابع. والدعوى الدعاء قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم أي دعاؤهم والكلاليب والكلاليب الجمع كلوب والسعدان نبت كثير الشوك شوكه كالخطاطيف والمحاجن ترعاه الإبل فيطيب لبنها تقول العرب مرعى ولا كالسعدان والموبق المهلك أوبقه ذنبه والعياذ بالله سبحانه وتعالى أهلكه والعياذ بالله سبحانه وتعالى ومنه الحديث اجتنبوا السبع الموبقات وقوله سبحانه وتعالى أو يوبقهن بما كسبوا والمجازى الذي جوزي بعمل بعمله وقوله فيكشف عن ساق كشف الساق عبارة عن عظم الأمر وشدته ذكره ابن المبارك قال أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساقوة قال يوم كرب وشدة أخبرنا بن جريج عن مجاهد قال شدة الأمر وجده قال مجاهد وقال ابن عباس هي أشد ساعة في القيامة اللهم اعنا لها يا أرحم الراحمين وقال أبو عبيدة إذا اشتد الأمر أو الحرب قيل كشف الأمر عن ساقه والأصل فيه أن دفع وعيد والأصل فيه أن ما وقع في شيء يحتاج إلى الجد يحتاج إلى الجد شمر عن ساقه فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة وكذا قال القتبي قال يوم يكشف عن ساق هذا يوم يكشف عن, عن ساق هذا من الاستعارة يوم يكشف عن ساق هذا من الاستعارة فسمي أو فسمى الشدة ساق لأن الرجل إذا وقع في الشدة شمر عن ساقه فاستعيرت في موضع شدة قال الشاعر وكنت إذا جاري دعا لمصيبة اشمر حتى ينصف الساق مئزري وقال آخر فتى الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا وقال آخر يصف سنة شديدة قد شمرت عن ساقها وقال آخر كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر البراح وقال آخر أبشر عناق إنه شر باق قد سن لي قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساقه والشعر في هذا المعنى كثير وقيل يكشف عن ساق الجهنم وقيل عن ساق العرش فأما ما ري أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة كما في صحيح البخاري فإنه سبحانه وتعالى منزه عن التبعيض والأعضاء وأن ينكشف ويتغطى ومعناه أن يكشف على العظيم من أمره في الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم والحديث عند أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه إثنان ضعيف ضعيف الاسناد ابن المبارك في زوائد الزهد ثلاثة البراح البيان والمجاهرة تابع وقال الخطابي إنما جاء ذكر الكشف عن الساق على على معنى الشدة فيحتمل أن يكون معنى الحديث أنه يبرز من أهوال القيامة وشدتها ما يرتفع معه سواتر الامتحان فيميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص فيؤذن لهم في السجود وينكشف الغطاء عن أهل النفاق فتعود ظهورهم طبقا واحدا لا يستطيعون السجود قال وقد تأوله بعض الناس فقال لا ينكر أن يكون الله سبحانه وتعالى قد يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته أو غيرهم فيجعل ذلك سببا لبيان ما شاء من حكمه في أهل الإيمان وأهل النفاق قال الخطابي وفيه وجه آخر لم أسمعه لم أسمعه من قدوة، وقد يحتمله معنى اللغة. سمعت أبا عمر يذكر عن أبي العباس أحمد بن يحيى النحوي فيما عده من المعاني المختلفة الواقعة تحت هذا الاسم. قال والساق النفس، ومنه قول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. حين راجعه أصحابه في قتل الخوارج فقال والله لأقاتلنهم حتى ولو تفلتت ساقي يريد نفسه وقال أبو سليمان وقد يحتمل على هذا أن يكون المراد التجلي لهم وكشف الحجب عن أبصارهم حتى إذا رأوه سجدوا له قال ولست أقطع به القول ولا أراه واجبا فيما أذهب إليه من ذلك قال المؤلف هذا القول أحسن الأقوال إن شاء الله سبحانه وتعالى وقد جاء فيه حديث حسن ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره سورة في تفسيره سورة نون والقلم في تفسيره سورة نون والقلم فقال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا بن منيع قال حدثنا هدبة وقال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عماره القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال فكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبيه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سجدا وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياص البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فيقول الله سبحانه وتعالى عبادي, عبادي رفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم من اليهود والنصارى في النار في الحاشية واحد صياصي مفردها صيصة وهي قرن البقرة إثنان ضعيف جدا في اسناده أحمد ضعيف جدا في اسناده أحمد يعني هو عند أحمد والدار قطني في الرؤية في سنده عمارة القرشي ضعيف جدا انظر الميزان لهذا رقم اثنين من الحاشية ضعيف جدا في اسناده احمد والدار قطني في الرؤية في سنده عمارة القرشي ضعيف جدا انظر الميزان وتابع قال أبو بردة فحدثت بهذا الحديث أو فحدثت فحدثت بهذا الحديث ومر بن عبد العزيز فقال الله الذي لا إله إلا هو فحدثك أبوك بهذا الحديث فحلفت له ثلاث أيمان فقال عمر ما سمعت من أهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا أتابع. قال المؤلف فهذا الحديث يبين لك معنى كشف الساق وأنه عبارة رؤيته سبحانه وتعالى وهو معنى ما في صحيح مسلم والحديث يفسر بعضه بعضا فلا إشكال فيه والحمد لله وقد ذكر البيهقي عروح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي برده عن أبي موسى عن ابيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساقه قال عن نور عظيم يخرون له سجدا تفرد به روح ابن جناح وهو شامي يأتي بأحاديث منكره لا يتابع عليها وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة قال المؤلف الحديث الذي قبله أبيا وأصحه إسنادا عليه وقد هاب الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله سبحانه وتعالى القول فيه وأشفق من تأويله فقال في كتاب كشف علوم الآخرة ثم يكشف الجليل عن ساقه فيسجد الناس كلهم تعظيما له وتواضعا إلا الكفار الذين قد أشركوا به أيام حياتهم وعبده الحجارة والخشب وما لم ينزل به سلطانا فإن صياصي أصلابهم تعود حديدا فلا يقدرون على السجود وهو قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وروى البخاري في تفسيره مسندا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعيد من عند وروى البخاري في تفسيره مسندا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يكشف الله عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة وقد أشفقت من تأويل الحديث وعدلت عن منكر به وكذا أشفقت من صفة الميزان وزيفت قول واصفه وجعلته متحيزا إلى العالم الملكوتي فإن الحسنات والسيئات أعراض ولا يصح وزن الأعراض إلا بميزان ملكوتي قال المؤلف قد ذكرنا الميزان وبينا القول فيه وفي الأعمال الموزونة غاية البيان بالأخبار الصحيحة والحسان وبينا القول هنا في كشف الساق بحيث لم يبق فيه لأحد رويب ولا مخالفة ولا شقاق فلله الحمد على ما به أنعم وفهم وعلم